فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قل الحمد لله وثناء على عباده الذي نصطفه آ الله خير أم ما تشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَّ فَأَمْبَتْنَا بِهِ فَأَمْ <تصفيق> بَنَى نَادِهِ حَذَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ﴿٢٧﴾ آ إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٢٨﴾ <تصفيق>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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَهِلَكَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَم هو عما يشركون